التصريف حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى مغيرا ومنتهس من خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه اربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لسم مجرد رباع فعللوك وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعلل فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تمى والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذيه بضم فعل قابل الاصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام اذا اصل بقيه كراء جعفر وقاف فستقي وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملمي فألف أكثر من اصلين صاحب زائد بغير ميني واليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيء ووعوعا وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمه ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت